مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّكَ لَفِي نِيبِ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتََبَيَّنَ لَهُمْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارَ الْأَرْضَ مَرُّوًّا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَمَروهَا أَكْثَرَ مِم مَا مَروهَا وَجَ أَتهُمْ رُسُلُهُم بِالبَيلَات فَمَا كَانَ اللَّهُ لَظلِمَهُم وَلَكِ كَوا أَافُسَهُمْ يَضلِمونُون ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السوء أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَمْزِهُونَ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 وَأََّ الذيينَ كَفَرُ وَكَذذَّبُ بِآياتنَ وَلِقَ إِآخِرَةِ فَأُنَا إِنْكَ فِيَّا ذَا بِمُحضررُون فَسُبَحَ اللَِّ حينَةُم سُونَ وَحينَ تصبحون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 هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم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 فَمَن يَهْدِ مِن أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِينَ لِخَلْقٍ إِلَّا ذٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم بنيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة ثَُّ إذَا أَذَا قَهُُب مِنْهُ رَحْمَةً إذَا فَركُمْ مِنْهُ بِرَبِّم يُشْرِكُون لَكْفُروا بِمَا آتَنَاهُبْ فَتَمَتَّوا فَسَو فَتَلَمُون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 فآت ذا القربى حقه والمسكين وبن ذَلِكَ ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون عجل الله فأولئك هم المضعفون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 الله الذي خلقكم ثم رَزَقَكُمْ ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الذي عَمِلُوا لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يرجعون.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 يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وآمنوا الصالحات من فضله إنه لا يحب بِالْكَافِرِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا من فضله وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوكُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَن تَقَوَّمَ مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ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 وبعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مجبرين وما أنت بهادي العمي ضلالتهم